أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فلما اوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا ينظرون ثم بقمم فهم لا يرجعون ان كطيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق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 ولكن لن يكون هناك اشياء لانهم يمكنهم ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من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 من السماء ماء فأخرج به من السموات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا صورة من مثله أتصو بصورة من مثله وتدعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فتكن 111. التي وقود الناس والحجارة وعدت للكافرين